لأنني هجرت ما يملي هوايا لأنني مضيت لم تعثر خطايا, خطايا لأنني هجرت ما يملي هوايا لأنني حملت روحي فوق كفسي تركها في وحني الدنايا، لأنني بعثت أشواقي لربي، وفي ربي عشّت تلقى المنايا، لأنني زرعت أرض الموتى. وروت ساحة الهيجى دمايا لأني مضيت في درب عصيب به استعذبت لوعات الرزايا لأني عشقت أنغام الجهادي ألاقي الهجر في دنيا البلايا لأني مضيت في درب به استعذبت لوعات الرزايا لأن عشقت أنغام الجهادي ألاقي الهجر في دنيا البلايا ألاقي الهجر في دنيا البلايا فلا احد يبادلني التحايا, التحايا والضيك الغريب بدار قومي قومي فلا احد يبادلني التحايا, التحايا ولا احد يشد على يميني يبارك وثبتي يحذو خطايا أعيش بغربتي دوما وحيدا ألاقيها ولا تلقى سوايا فواعجبا أيهجرني صحابي لأني عشقت قعقعة السرايا لأني صدعت بالحق المبين أقاسي الهجر يعصف في سمايا فيا أهل البصيرة كيف أحيا وأحزان تضج بها الحنايا لأني صدعت بالحق المبين طاس الهجر يعصف في سمايا يا أهل المصيرة كيف أحيا وأحزاني تضج بها الحنايا وأحزاني تضج بها الحنايا وكيف العيش في سعد وهذه عذار المسلمين غدت سبايا أأسمع كل أنات الثكالا وصيحات العذاب من الصدايا وأبصر جرح أحبابي ينادي ولا أحنو على بلا والله لن ألقى نعيما إذا الأعداء عاثوا في حمايا ومهما مضيت في دربي وحيدا ولا أحد يرد على ندايا فسوف أسير يصحبني سلاحي وعزمي شامخ يحدو علايا ومهما مضيت في دربي وحيدا ولا أحد يرد على ندايا فسوف أسير يصحبني سلاحي وعزمي شامخ يحدو علايا